بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دار آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أخفاف أدين يسمع آيَاتِ الله تتلى عليه ثم يُصِرُّ مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هبوا لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَنْ وَرَائِهِمْ جهنم وَلَا يُنْزِعُ عَنْهُمْ مَا تَسَبَّحُوا شَيْئًا وَلَا مُتَّخِذَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عذاب عَظِيمٌ هَذَا والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي شخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من قضله تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الْأَرْضِ جميعا منه إِنَّ في ذلك لَآيَاتٍ لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما من بما كانوا يكسبون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 وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم فضيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريح من الأمر فاتبعها ولا فاتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم والله ولي المتقمين هذا بطار لهم الناس وهدى ورحمة لقوم أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجدى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أَفَرَأَيْتَ عليك من اتخذ إلهه هَوَاهُ هواه اللَّهُ الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره فمن يهديه من بعض الله تَذَكَّرُونَ تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علف إنهم إلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينا ما كان قرجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يَجْمَعُكُمْ لا رئيب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المذطلون وترى صل أمة كُلُّ كل أمة تجعى إلى كِتَابِهَا كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلن تكن آياته تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإلى كين إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما مَا ما ساعة إن ظن إلا ظن وما, وما نحن بمستيقين وبدى لهم سيئات, سيئات ما عاملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم هم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا لهم يستعفضون ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين ولو كبه ياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم